ثَاوَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنفتها نباتا حسنا وكف لها زكريا